وَلا قَدْرجَ عَن فيِي السَّمِبُوجَم وَزًَاَّهََّ غر وَحَفِظ النَّهَا مِن كُِّ شَيطَانِهُ رَجم إِلَّا مَناستَقَ السَّم فَأَتْ بَعهُ شِهابُ مُبين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 وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من مَائِمَاأَ فَأَسقَينَكُمُوه وَمَا أَتُم لَ بِخازِنِ وَإِنَّا لَ نَحننُ نُح وَنُميتُ وَنَحْنُ الْ الوَارِِثُ وَلَ قَدَ عَنَّ المُستَقُدِ مِينَ مِن كُ وَلَ قَدَ عََّ المُستَِرين وَإِنَّ رََّّكَهُ وَيَحششُّرُكُمْ وَل قَدَ خَلَقُونَإِ سَانَ مِصَ الصَالِ مِن, من حَمَائِم مَسْنُون وَالْجََّ خَلَقُناَهُ مِنْ قَبَلُ مِن النِ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 يكون مع الساجدين